يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَيُدَخِلَكُمْ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 إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبيس النصير